اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاه والعتق من نارك اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة